بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لا ينبذن في الحطام وما أدراك ما الحطام نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده إنها عليهم مقصده في عمد ممدده.